خمسة عشر استمع إلى العبارات التالية وأعدها ثم طبق ما تراه في الصور استمع استمعي أعد أعيدي افتح افتحي أغلق أغلقي قل قولي Ajib Ajib